سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم خد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم سبحانك يا رب تسورت محرم يسمى الربين إذا حنين يتورد الحنان أنفهم أي غريث حرم أينك نكيح الرب تبغيظة رتلا وينيك ربي تسمي ويني. حطاس أنه يتورد الحنان ربي يقمون ثابورث أم هدف غم ذريمين أخم ربي ذذنون إذن تجعل من كل شي يسنى يضبر مرب وإذا صر النبي أولى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن في المسي المرفضنا إي وثيث لونيش إميث السفغ المرفضنا يصدل في ربي فلاس يعود السديق السحرام السحرام يعدى فلاس ثم يس يخبر وكذلك الصوض وقيني يسي الصوض فيه ويعلم من كل الخبر إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرى عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ماذا فمتاس يا ربي ولون الهد أثني ذلك الشظن مثل معوان متفلاس أثني ذا ربي بافيس أنك ذلك جبريل ذو صريحا للممنين ولذلك الملائكات بعد ذلك نرهم عونا عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواج خير من كن مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، شائحات ثيبات وأبكارا إما هذا أمر اختفروا فإذا كان هذا يبدأ في رونا خير نخد تشير من المومنات اتصدعت، اتصفت، عبدت، اتصوزمت زوجت يجين غزوجتارا يا أيه الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أو في يمن منعث إمن من ذو ذنون ذا في ثمس صرغني نس ذا العبد ذا غغن فلس عسن الملايك ذي معور سوحشا ورع الصنار عربية سويا لثني خد من شاسد سوارا يا أيها الذين كفروا لا تعتذلوا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون خنونا وذي خفرا السورة اشتسبوين أثان الجزا الننوان سوين كانت خذما يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت هذا النهار يوم لا يخس الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتميمنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اوه يمنن غثث غرب تشوفان الصح اكني ما هثباب ون او نمحشيه ون اكوني الشخشم غالجنس يحونيشف الدواش اشنا رب تحشيم ان في الوجه يمننيش ربنا دقوا في الشفوعين النور نسن أذي يزوير أزجاد السن يكون يفوس أسقر نفذنا كم لغ النور لنا آفويا نكون ينشظ أقرأ كثير كل شي يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلوظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير النبي جاهز الكفار ذو ذي يومنا المنافقين أن نزير في اللسن أمكاننا نسندخل تمس التشنرية الثقران ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح ومرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ربي بد المثال بدك نخفرا فمطفنين النوح اسم الطفنين اللوط اللي تسدو العصمان انسين دي العباد النغ انسين دي العباد الغسرحا خدعت تسن وتنفعا سوش ربيا أن نست أهمتك شممت أغاثمست ذويتي شمم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين ربي يبود المثال يبودك نيونا فمتصنين فرعون يمثل عام النياس أبا ذي ذنيا و... خام غور في الزخر الجنث فنجو ذي ذي فرعون وإنك لا يخدم أنجو ذي القومة أثني الظلم ذي ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. مريمي اللي اسم عمران تيناي حفظن في الشرفيس انصدك سدير دي روحنا ثم نسره دورن بافيس يكوذ الكتاف النينس نتاث ذقوذي تضعن